والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغم في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزخ لا يبغيان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 يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يرسَلُ عَلَْكُ مَا شواض مِن لِ وَنحاسُ فَل تَصِان فَبِأَّ آلَ إَبّكُ ماَا تُكَذذبَان فَإِذَا شََّّتِ السَّم فَكَانَت وَدةً كَّهان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 يُعْرَفُ الْمُجرمونَ بِسمام فَيُؤْخَذُ بِ وَاصِي وََ الأقدَ فَبِأَي آلَ إ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَانهَذ جَهَنَّ مَُّ يُكَذذِب بِهَامُجرِمون يَطُوفُونَ بَينهَا وَبَيْنَ حَمِي مِ آن.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 قاصِةُ الطَّرْفِي لَمْ يَطَمِثهُ إِ سُطَبَلَهُم وَلَا جَ فَبِأَ آلَ إِ رَبّكُمات تُكَذبَان كَأَنهُ الاقُوتُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء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 محور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لَمْ يطمثن إنس قبلهم وَلَا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان